One on end. What else are you بلى الله فرّض، <تصفيق> بلى وإله الذين من قبلك لئن شركت لا خبطت فَأَبُدَ وَنَأَفَ بُدَ يَا رَبَّ اللَّهِ مَا نِلَّ وَفَضَ بُدَ وَكُنَّ مِنَ الذَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ مَا طال طنري والنمو مجد مين طبطق هو يا عم الحاج ومرحانا ورحانا وما non più professori pagai tinan budi wa yaram wa wun biitar wa yudya kitab wa wun biitar wa hansuran in the air. الكتاب. والشركة الارض بنور يرى بها I show sure it الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاؤوها فتحت ادوابها فتحت كافرين. قيل دخلوا ابواب جهنم خالبين فيها فبئس متوى يَقُولُ الَّذِينَ تَقَوَّرَ بِمَنْ هُوَ إِلَى الْجَنَّةِ نَرَىٰ مَا رَآءُوا وَيَقُولُ الَّذِينَ تَقَوَّرَ بِمَنْ And been. ذِي الْقُنُونِ لَقَوَّرَ رَبُّهُ إِلَى عليكم طبعة فدعو لها خالدين. <تصفيق> وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وربه. وَأَوْرَثْنَا لَهُمْ أَرْضَنَهُمْ وَأَمِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ النَّشَاءُ فَانْعِمْ مَا آتَاكَ وترى الملائكة خافين من حول العرش يسبحون بخندر وأنقضي بين وندي اخوان في و في الحمد لنا يا رب بالنالامين بنسمو لا يق ما يرى سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ إِلَّا جنين لا يقاب جنين لا